Yalala, yalala, yalala, yalala, yalala, y a l a l a l a l a yalala. 「ありがとうございます」 يا ك و د جمس ما ترهب هالمسافاتك ي ملكه عم بول الدنيا وتاليها م ن ح ر هلاق ب ا ل م ع خشمات طويلاتك م ن ح ر ذلول ا ن تزول بكب دراعيها ومرايه ادونك ب و ت ه عريضاتك كفوف ي م ا م مع ا د ع و ه ويدعي تكفو في م ا م ا مع د ع و ه ويدريها والهول يبوخ وبلوفه ب ل و ف ا ت ي يولع النار ولا ما يطفيها ما بينه وبينه النجد ع ل ا ق ا ت ي لاهي تدانيه ولاهو يدانيها صوت أ ه ل ا ر ي ح بن م ر ح عقبز ت ا ت ي ت ن ه ي د ت اللي صدوا بالعشق كاويها لتناحي أ ه ل ا ل م ح ب ة ب ت نحاتي ولا لقت بالمحبه من ينحيها و ر ف ا ر ف ا يومي اصفق بالمطبات ي اردوف ا ل ن ع م ة ت ر ب ي ه ت من النعمه ة تربيها كان طحاها ه و ا ه يفي ة ع ا ت ي تحس بانه من الزودم تكفيها مساحتنا ل ق ا م ت تقبل وتاتي أ ص ب ع جوز ا كثيره دعاويها عليها الحياه تدخل جو ا ل ا م و ا ت ي عليها الاموات ما ادري وين اوديها يومي تفلت على الطرقات ت ف ل ي أ ض ع ف ا ل أ ن ف س على الفتنه يجريها الجاك ورا اكبر عياله والبنياتي ا ل ا ك س ز البرش و ا ل ب ئ م و ي ه ا الليكسيز البورش والبئم واخيها قال ما حاتي لكن ديله يواليها مواليها يشرب فناجي لي ويكسر بيالاتي ويمد رجلاه على دربي ويدنيها و قلتي الفرتقال الفرتسكاتي بعض الطواريق ماودك تلاحيها الجمس ابداع من كل اتجاهاتي كانك ص ي د ا ت ك ذ ي اللي علاقيها ن ص د ر ا للذقنه باسم ك ر و ا ت ي يدرس علوم الطبيعة, الطبيعه في نواحيها شراه واحد سعودي من ا م ا ر ا ت ي باعاه على حضر مني ر ا ي ح ف ي ه ا والحاضر من كل ما خ ز م من القاتل الحاجه اللي على باله يسويها, يسويها إلى بغاية ارهب اكبر الحكوماتي رجلا على ق ط ع ة الفرجاه مضريها ولا خواطر خفوقي واخر أ ب ي ا ت ي قصايدي كلها ب قد سمرتيها اي والله هني عشك ترضاك بذاتي ما ب ه م س ا ح ة في قلبي ما مشيتيها ما من, من كلمات الشاعر محمد بن ا ل ذ ي ب الحان و اداء فيصل ال فروان